صعب الضهر من اللي ليك ظهرك وتحشك واللي في قفاك بيطعن فيك هو اللي بيضحك في وشك اسمع قبلش 100 منهم ما تلاقي